بسم الله عندك ما هي العلامات التي يعرفوا بها الاسم آه عليه. أم للخفض والتمين. أم ولا الف واللام حروف الخفض حسنتها. فما هي حروف الخفض التي ذكرها المصنف من وإلى وعن على وفي طيب أحسنت والكاف واللام وحرف القسم وهي الوا والباء والتا بالجر والتنوين والندى والأل ومسندا للإسم تنويز الحصن هذه علامات الاسم التي يتميز بها عن قسيميه فما المقصود بالخفض الكسرى وما ناب عنها أي الكسرى التي يحدثها العامل في آخر الاسم. وما ناب عنها من الياء والفتحة كما سيأتي معكم ما ينوب عن الكسرة هذا المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي بمعنى التسفل أحسنت والتنوين في اللغة بمعنى التصويت نون الطائر أي صوته وفي الاصطلاح نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا فقط أحسنته نون تلحق آخر الاسم لفظ فقط هي أن تنطق بها في اللفظ زيد زيدا زيد فتنطق بنون في اللفظ وأما في الكتابة في الخط لا تكتبها وإنما تستغني عن كتابتها بالشكل هذه التي تكررها زيد تكتب شكلتين فالشكل الثاني هذا تستغني عنها أو تستغني بها عن النون فلا تكتب النون وأما اللفظ يبقى تلفظ بهذه النون ولكن الكتاب لا تكتب استغناء عنها بهذه الشكل الذي تكررت طيب ودخول الألف اللام يشمل الزائدة والمصولة والتعريفية والأصل في الإطلاق هنا أطلق تأل فالمقصود بها التعريفية هذا هو الأصل فيشمل التعريفية wajh melazada, ammu musyukulatrukoh, fiah khilafah awi, wajh melta'rifiyah, wazaidah, wazaidah mahu zabituha, ah, dikenal ini, ia yang terdapat pada alam, al Hassan, al Hussein, al Waleed, al Yazid, ini semua alam, jadi ada wazaidah, jadi jika kita melihat alam فحكم عليها بالزيادة وهي أيضا من علاماته من علامات الاسم. من يحفظ البيت الذي اشتمل على سبعة أسماء دخلت عليها أحسنت الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والروح والقرطاس والقلم فهذه سبعة أسماء بدلالة دخول أل عليها طيب قالوا حروف الخفض ما هو معنى من نعم من أشهر معانيها الابتداء إما أن تكون في الزمن إما أن يكون في الزمن هذا الابتداء أو في المكان مثال الابتداء في الزمن أعندك أولد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد هذا ابتداء في إيش المكان هذا من المسجد دخلت على مكان من المسجد الحرام هات ابتداء في زمن تدخل على زمن هم طيب لا بأس ذاك الله خير هات فضل. سافرت من يوم الخميس إلى يوم الجمعة فدخلت على زمن فهي تفيد الابتداء في الزمن قال الثبت قصة ورد بعض النحاء أن سبويه رؤية في المنام A ini terkenal, anak bin Jinni raa dalam mimpi, dan memberitahu apa yang dikira terkenal. Semoga Allah melimpahkan kepadanya. Dan kepada apa yang dimaksudkan. Selesai. Selesai. Selesai. Selesai. Selesai. Selesai. Selesai. Selesai. المجاوزة. أشهر المجاوزة ما معنى المجاوزة بعد شيء عن شيء بواسطة الفعل رميت السهم عن القوس تعدى السهم عن القوس بواسطة الرمي بسبب الرمي رميت السهم عن القوس وعلى الاستعلاء ما معنى الاستعلاء أي العلو إذا قيل الاستعلاء أي العلو فالسين والتازة إذتان أي العلو الاستعلاء أي العلو على الشيء على المجرور بها العلو على المجرور بها ركبت على البعير أي علوت عليه وارتفعت عليه الرحمن على العرش استوى ارتفع على سبحانه وفي الظرفية ما معنى الظرفية حلول شيء في شيء الماء في القوز حل الماء في القوز حسنت على الله توكلنا هذا في الأول حل سيأتي إن شاء الله ترك هذا إن شاء الله نحن نحاول نقتصر يا على بعض الأشياء التي فيها السهولة للطالب إن شاء الله إذا في توسع بعد في الكتاب الذي يستحق التوسع. طيب وربا احنا محسنت لها معنيان التقليل أو التكثير مثال هات على المثالين رب كاسية عالية هذا تكثير والتقليل رب رجل صالح لقيته أحسنته وهذا البيت ماذا تفيد فيه يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبواني التقليل أحسنت هذا قليل يوجد نادر وإلى الأصل أن المولود يقل من أبويني أو منذكر أنت والباء أو عند من الإخوان هنا عندك Asyar maaninya yang sibuwi Al-alصak Hesentah Bih dاء Al-alصak Bih dاء Marertu bizaid Al-alصak Bumurur Bumurur Famsah Berusik Al-alصak Al-alas Sibuwi Al-alas Halal Al-masy Hala Tengah Tengah Kau Al-kaf Al-kaf Al-kaf الله أعلم نعم تمام هذا جيد المثال يوضح وهو الحاق ناقص بكامل في الشرف أو في الخسة مثال الأول زيد كالأسد زيد كالبدر أحسنت والثاني زيد كالحمار أحسنت طيب واللام Oh, ada mana? Abu Syah. Hayak, ibu harap, baik. Hati Allah, melayu. Ada apa? Kata Allah, alam sehat. Alah, betul. Hati. Allah, melayu. Ada apa? Kata Allah, alam sehat. Alah, betul. Hati. Allah, melayu. Ada apa? Kata Allah, تقع بين ذاتين وتدخل على من على من يملك مثال المال لزيد العمامة لمحمد القميص لفلان أحسن ومثال الاستحقاق هات المثال والتعريف سلام بس انتقى بين معنى وذات أحسنته الحمد لله الفضل لله الفضل لزيد لعند الله فهذه دخلت على ذات أو وقعت بين معنى وذات ومثال الأخير أن تقع بين ذاتين وهذا معنى إيش إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على من لا يملك إيش تفيد وإنما تفيد الاختصاص أحسن ذات تفيد الاختصاص الحصير للمسجد المسجد ما يتصور منه الملك أو الملك الملك بالكسر هنا أقرأ ما هي حروف القسم وكم عددها على ما ذكر المصنف أتفضل ثلاثة أحسنت وهي الواو والباو والتا فما هو الأشهر من هذه الثلاثة في الاستعمال الواو أحسنته فنذلك قدمت لأنها أشهر في الاستعمال وما هو الأصل في القسم بأي الحروف بالباء أحسنته طيب ما هي الشروط التي ذكرت في القسم بالواو؟ فضل لا تجامع فعل القسم والله ولا يقال اقسم والله ولا تستعمل في قسم السؤال فلا يقال والله اخبرني بكذا لا يصلح ولا تدخل على المضمر. واي لا تدخل على الموضوع اي انها تقتصم بالدخول عنا الظاهر فيقال والله ولا يقال وقا او وهو احسنت وان ما هي شروطها عدم نعم يعني معنى أنه يجمع بينه وبين فعل القسم تقول أقسم بالله أقسم بالله أبو حفص عمر وكذلك في قسم السؤال تقول بالله أخبرني وأيضا تدخل على الظاهر المضمر والله وبه والتى ما هي شروطها شروط الواو يزاد أن تقتص برفض الجلالة قال الله لا وقد جمع بعضهم هذه الشروط في قوله في ظاهر مع حذف فعل القسم اكتبوا هذا البيت اكتبوا هذا البيت الذي اشتمل على الثلاث الشروط في ظاهر في ظاهر مع حذف فعل القسم مع حذف فعل القسم في ظاهر مع حذف فعل القسم بالواو مع ترك السؤال اقسمي بالواو مع ترك السؤال اقسمي وهذه من واوي مع ترك السؤاني اقسمي اقسموا كان اقسمي بالله نعم السكون اقسمي وهذه الشروط في التاء وزد وهذه الشروط في التاء وزيد هنا وزن وزد انطلب وزن وهذه شروط في التاء وزد تخصيصها بالواو والباء عممي وهذه الشروط في التاء وزد تخصيصها بالله والباء عممي والباء عممي تخصيصها بالله والباء عممي وهذه الشروط في التاء ثلاثة وزد تخصيصها بإيش بلفظ الجلالة والباء عمم في جميع هذه الأشياء التي ذكرت ليست شيء انتهينا من درس أمس مع مراجعته هنا غيره قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة هذه علامات الفعل وقد تقدم الكلام على حده اللغوي والاصطلاحي وأن الفعل معناه في اللغة هو الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام وقعود ونوم وأكل وشرب وجلوس وأخذ عطاء إلى آخر ذلك فهذه أفعال في اللغة الحدث الذي يحدثه الفاعل يسمى فعلا في اللغة وأما في الصلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال وذكر هنا رحمه الله تعالى كما أشرنا فيما تقدم إلى أن كل واحد من هذه الثلاثة له حد وعلامات فأخذنا أمس علامات الاسم وأنه يتميز عن قسيميه بعلامات قسيميه الحرف والفعل يتميز بعلامات وسبق ذكره ذكرها ثم ثل بالفعل رحمه الله تعالى وذكر في هذا الموضع علاماته التي يتميز بها عن قسميه، وذكر فيه الأربعة علامات يتميز بها الفعل عن الاسم والحرف، فمن هذه العلامات التي يتميز بها المذكورة هنا قد الحرفية، فقد الحرفية من العلامات التي يتميز بها الفعل عن قسميه، الاسم والحرف، وهذه العلامة مشتركة بين الفعل الماضي. والفعل المضارع إلا أنها إذا دخلت على الماضي تفيد معه إما التحقيق أو التقريب هذه قد مشتركة تدخل على المضارع وتدخل على الماضي فتفيد مع الماضي التحقيق والتقريب التحقيق مثل قولك قد قام زيد قد قام زيد لقد رضي الله عن المؤمنين قد أفلح المؤمنون فهنا قد للتحقيق شك أن رضى الله سبحانه وتعالى عن الصحابة وهم دروة المؤمنين محقق وحاصل وكذلك فلاح أهل الإيمان محقق وحاصل وكذلك قد جاء زيد إذا حصل منه القيام إذا حصل منه المجيد قد جاء زيد أي تحقق منه هذا الشيء فقد هنا للتحقيق أي لتحقيق مدخولها وهو الفعل قد أفلح المؤمنون تحقق هذا الفلاح لهم بسبب الإيمان وبسبب هذه الصفة الجميلة أيضا كذلك كان قد رضي الله عن المؤمنين هذا شيء محقق أن الله سبحانه وتعالى رضي عن أهل الإيمان هذا المعنى الأول الذي تفيده قد مع الفعل الماضي المعنى الثاني التقريب تفيد التقريب كقول مقيم الصلاة قبل قيامها طبعا يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فهل تفيد التحقيق هنا أن الصلاة قد قامت لأنه ما كبر الإمام الرجل يقيم الصلاة ولم يكبر الإمام بعد حتى نقول قد قامت الصلاة وإنما هو يخبر بأن الصلاة قد قال ومائش قيامها ولم تقم بعد ولم يدخل الإمام فيها فهنا قد ماذا أفادت قد قامت الصلاة أفادت التقريب أي قرب قيامها قرب قيام الصنة هذان معنيان تفيدهما قد إذا دخلت على الفعل الماضي وأما إذا دخلت على الفعل المضارع فلها أيضا معنيان ذكرهما بعض أهل العلم المعنى الأول الذي تفيده مع المضارع أنها تفيد التقليل تفيد التقليل إذا دخلت على المضارع مثال ذلك قد يصدق الكذوب قد يصدق الكذوب الكذوب يكثر منه الكذب كسمه كذوب وهذا صيغة مبالغة كثير منه الكذب لكن أحيانا ربما يأتي بالصدق كما فعل الشيطان مع أبي هريرة صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب فهذه قد ما تفيد قد يصدق الكذوب تفيد التقليل أي أن هذا الفعل يصدر منه قليلاً لا كثيراً يصدر منه قليلاً لا كثيراً قد يجود البخيل ماذا تفيد قد هنا؟ التقليل لأن البخيل الذي يكثر منه ما هو البخل والشح أنه لا يعطي بل يمنع الواجب عليه فضلاً عن المستحب فإذا حصل منه جود يقال قد يجود إيش؟ البخيل هذا قليل بالنسبة لي الأول وهو عدم الجود واضح فهنا قد تفيد مع الفعل المضارع التغنين وقد تفيد التكثير أحيانا مثل قد يبخل البخيل قد يبخل البخيل ماذا تفيد الآن هنا قد يجود وهنا قد يبخل ماذا تفيد تفيد التكثير لأن هذا هو الأصل فيه هذا هو الأصل فيه قد يبخل البخيل ومن ذلك أيضا أي معنى التكثير قوله قول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل ماذا أفادت قد هنا قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل أفادت التكثير فلا شك أن المتأني يدرك جل لا حاجته يدرك جل حاجته والمستعجل يكثر منه إش الزلل يكثر منه الزلل طيب هذا المعنيين تفيدهما أيضا قد مع الفعل المضارع فماذا تفيد قد مع الفعل الماضي تفيد معنيين ما هما التقنيل والتحقيق التقريب معذرة التقريب والتحقيق مثال الأول الذي هو التقريب هااا قد غامت الصلاة هي قرب قيامها لأنه لم يشرح فيها الإمام أحسنته والثاني الذي هو التحقيق قد أفلح المؤمنون لأن فلاحهم محقق ولا شك في ذلك أحسنته والمعنيان اللذان مع المضارع التكثير والتقليل لأول مثال ما هو التقليل قد يجود المخيل أحسنته وكذلك أيضا قد يصدق الكذوب ومثال الثاني قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل أزلا قد يبخل البخيل قد نرى تقلب وجهك في السماء كثيرا ما نرى تقلب وجهك في السماء يا محمد فكان يقلب وجهه كثيرا عسى أن تحول القبلة عسى أن تحول الجهة فالله قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فهي محتملة للتقليل ومحتملة للتحقيق هنا مع المضارع قصد محتملة للتكثير وقد مثل بها بعضهم قد نرى تقلب وجهك في السماء كثيرا ما نرى منك هذا الفعل يا محمد وكان يقلب وجهك كثيرا عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء عسى أن تغير الجهة وغير الله سبحانه وتعالى تلقى الجهة فصار يستقبل البيت الحرام. طيب هذا بالنسبة لي دخولها أو بالنسبة لي هذه العلامة وهي قد من علامات الفعل متى ما وجدت قد الحرفية داخلة على كلمة حكمت عليها بأنها إيش فعل إما مضارع أو ماض لأنه مشترك بين هذين الفعلين. طيب هذه العلامة الأولى. ويشترط في الفعل أخوه الله النادي تدخل عليه لا يكون منفيا ما يصلح ما قد قام زيد يشترط في هذا الفعل أن لا يكون منفيا فلا يصلح أن يقول الشخص ما قد قام زيد هذا خطأ فالفعل تدخل عليه نعم ولكن يشترط فيه أن لا يكون منفيا يشترط فيه شروط ومنها هذا الشرط أن لا يكون منفيا لابد أن يكون مثبطا قام زيد أو تقول مثلا يعني قام زيد تقول قد قام زيد، أما إذا كان من فلا فلا يصلح أن يقال ما قد قام زيد فهذا لحن هناك شروط أخرى لكن هذا يكفي لأنه يستعمل كثيرا في كلام الإخوان ما قد قام زيد قال رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف ومن علاماته أيضا أي الفعل التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله أنه يتميز عن قسيميه بهذين الحرفين السين وسوف وهما يختصان بالفعل المضارع فلا يدخلان على الماضي لا يدخلان على الماضي بل هما يختصان بالفعل المضارع فحسب سوف نصليهم نارا وكذلك سيقول السفهاء من الناس سيقول لك المخلفون فهنا هذه الأفعال التي ذكرت أفعال هذه الكلمات التي ذكرت أفعال كيف عرفنا أنها أفعال بدخول السين والسوف عليها والسين وسوف من علامات الفعل متى ما وجدت هذين الحرفين داخلين على كلمة حكمت عليها بالفعلية وهما يفيدان التنفيس السين وسوف يفيدان التنفيس ومعنى التنفيس التأخير في الزمن التأخير في الزمن هذا معنى التنفيس التأخير في الزمن فهما يؤخران الفعل في الزمن المستقبل في الزمن المستقبل لأن الفعل قبل دخول السين وسوف إلى أطلقته يقوم زيد فهو محتمل أنه للحال أو إش أو الاستغناء فإذا دخلت السين وسوف أخرته إلى المستقبل أخرت زمن هذا الفعل إلى المستقبل أفادت التنفيس معه ما معنى التنفيس؟ التأخير معنى التنفيس هو تأخير الفعل في الزمن المستقبل هذا معنى التنفيس إلا أن سوف تدل على الاستقبال البعيد سوف آتيه Saufa ati Fasofa tukakhir al-fi'il fi zaman Wa koonu بعidaan qaniilaan an-siin لكن ifa kala s-aati Ay anhu qariib Ay anhu s-aati qariibaan واذa kala s-aati Ay anha hada shayish Yikunu بعidaan an-quonika S-aati Fakilahu maifidu al-tanfiis Ay t-taqir fi zaman al-fi'il Illa an-tanfiis s-awfa Akثر من tanfiis as أكثر من تنفيس السين أي أبعد من تنفيس السين فإذا تكلم الشخص بهاتين الكلمتين سوف وساء سوف آتي وسآتي ماذا نستفيد أن قوله سوف آتي هذا أبعد من قوله سآتي هذا أقرب لكن كلاهما يفيد التنفيس أي التأخير كلاهما يفيد التنفيس أي التأخير هذا معناه قالوا السين وسوف وتاء التانيث الساكنة وتاء التانيث الساكنة بالكسر وهذا ايضا علامه يتميز بها الفعل عن قسميه الاسم والحرف ويدخل تاء التانيث الساكنه عليه فمتى ما وجدت التاء داخلة على كلمة حكمت اي الساكنه حكمت عليها بعيش بالفعلية وهي تفيد مع الفعل الدلالة على تأنيث الذي أسنده إليه الفعل يأت بها لأجل هذا الغرض تاء تأنيث الساكنة التي تدخل على الفعل تأتي بها لتدل بها على أن الكلمة التي أسنده إليها الفعل مؤنث على أن الكلمة التي أسنده إليها الفعل مؤنث قالت هند إش نستفيد من هندنا من قالت هند هذه هند مذكورة مؤنث كيف عرفتم هذا بقولك قالت هند لأن تأتنث الساكنة ماذا تفيد الدلال على أن الكلمة التي أسند إليها الفعل مؤنث الدلال على أن الكلمة التي أسند إليها الفعل هذه مؤنث قالت هند قالت فاطمة قالت زينب إلى آخر ذلك فهذه فائدة بتاء بتأتنث مع الفعل وهي مع ما تقدم على أن علامة إلا أن يؤت بها لأجل هذا الغرض وهو الدلال على أن هذا الفاعل أو المفعول نائب الفاعل الذي أسند إليه الفعل مؤنث هذا نائب الفاعل أو الفاعل الذي أسند إليه الفعل مؤنث ضربت هند وضربت هند ضربت هند وضربت هند فهذه هند مذكر أو مؤنث مؤنث بدليل قونك ضربت بدليل قونك ضربت أو ضربت هذا واضح وهي ساكنة لا تتحرك إلا لعارض هذا هو الأصل ساكنة لا تتحرك إلا لعارض كدفع التقاء الساكنين قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا فهذا لا يخرجه عن كونها ساكنة لأن سكونها هذا هو الأصل هذا هو الأصل وأما التحريك بالكسر هنا لأجل دفع التقاء الساكنين وهو عارض كما ترى وإلا هي ساكنة في الأصل أصالة ساكنة وأما وجود الكسر فيها لأجل العارض فهذا لا يخرجه عن كونها ساكنة لأنه للعارض الذي سمعته قالت الأعراب آمنا طيب وهي من العلامات التي تقتص بالفعل الماضي دون المضارع فتاء التأنيث الساكنة لا تدخل على المضارع وإنما تقتص بالماضي فحسب فالخلاصة في هذه العلامات الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى منها ما هو مشترك بين الفعل المضارع والفعل الماضي وهو قد ومنها ما هو مختص بالفعل المضارع وهو السين وسوف ومنها ما هو مختص بالفعل الماضي وهو تنيث الساكنة فهذه الأربع العلامات تحفظ مع ما ذكر من الفائدة في الاختصاص والاشتراك وسيتم عنه لماذا ترك المصنف رحمه الله تعالى علامة فعل الأمر أن هذه العلامات بين الماضي وبين المضارع وهناك فعل آخر يقال له فعل الأمر لم يذكر له علامة هنا إن شاء الله في الغد بإذن الله سبحانك الله وحمدك لا إله أنه استغفرك واتوب إليك